فقال أكفل ليها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء يَبْغِي بعضهم على بعض إلا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَقَبِلَ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَانِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنًا مَّآبَ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 كتاب أنزلناه إليك مباركا ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إنني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى حتى توارت بالحجاب، ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.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 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَاذْكُرِ اسْمَ عِيلًا وَالْيَسَعَ وَذِكْرِ كَفْلٍ مِنَ الْأَخْيَارِ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ فتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاسرات الطرف أثراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزق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 قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكذرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رهيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ مِيْ إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُفْرِينِ إلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قال فبعزتك لا أؤيّنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم لأن جهنم منك و من من تبعك منهم أجمعين